فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسكوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم أخرجون من الأجداث سرا عنك أنهم إلى نصيب يفضون خاشعة أن بصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.